إذ هم الله فتالي منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نطركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين عليكم كفّكم أيه مددكم ربكم بثلاثة آلات بثلاثة آلاف من الملائكة موزعين بلا إنصبوع وتقوى يأتكم من فورهم هذا ويأتوك من فورا هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرداء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون